مِنْ هَذَا إِلَّا خَلْقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِن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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا على رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَتْرُكُونَا فِيمَا هُنَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فَزُرُوا عُيُونَ وَنَخْلَ صَلْعَهَا هَضِيمْ وَتَنشِئُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ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 مِن نَّافِسٍ بِآيَةٍ إِن كُنتُم مِّن الصَّادِقِينَ قَالَتْ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنْ تُفْسِدُوا فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ يوم عَظِيمٌ